اللهَّهُ يَسَْهزئُ بهِهِم وَيَمُدُّم فيِي طُضِييانٍْ يعْمَهُ أُلائكَ الذي نَشْتَرَعُ البلَلانَةَ بِالهدَا فَمَا رَِحَجارَةُم فمَا رَِحَجارَةُم وَمَا كانَوا محُْتدين.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 كلما زقُوا مِنهَا م من تَمََةِ الرزْقَ قالوا هذا الذيذ رزِقناَا مِنْ قَد وَتُ بهِه متَشابِهَا وَلَهُم فِيهَا أأَزْواجُ طَهَرَةٌ وَهُم فِيهَا خَالدُون.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 ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ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 ارهم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفي بعهدي واوفي بعهدكم وايا يفرهبون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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدة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 فَلَ لا قَب الله عَلَكُم وَرحمَت لَُتُم مِنَ الْخاسِم وَلَقددَ عَمتُم َّنعتَدَوْ مِنكُمْ في السَّلَةِ فَقُلنا لَم فَقُلنا لَهمم كُوا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 ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ والعدوان تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِذَا آتُوكُمْ أَسَارَةً فَأُعْتِيهِمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ الكتاب إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب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 قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عليم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 ف بإِذن الله مصدّق لماَا بن يديهِ وَود وَودَ وَبشرول المُؤمننين مَنْ كَعَد وَ اللههِ وَملاائكَته وَسُه وَوجلَ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 ما يوَدّ الذيينَ كَفرَروا مِنْ أَهْل الكتاب وَلَ المُشركينَأَ وَنَ الزَّل عَلَكُم مِن خَيْرم مِ الرَبّكُم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 ماَ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا إن كنتم صادقين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 والاتَّقُ يَوْم ل تَجزِ نَفْسُن عن نَفْسِ شَيْئاء وَلَا يُقضَلُ مِنْهَا عَدِل وَلَا تَفَهُهَا شَفَعَتُ وَلهُم يصَرون ق وَإِذِ بتَلائبَرهِي مَ رَبّهُ بِكَلِماتِ فَأَتََّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا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 سإبره م حنيفَ وما كان من المشركين.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 وَإِن كَت لك كبيرَةً إَّا على الذيين هذادَ الله وَما كانان اللهَّ لضيع إمَكُم إِ اللهه بَِّا سِ رَأوفُ حيم قد نَرىَ تَقل بَ وَجههِكَ في السماء إفَلَن والَّكَ قبلَةً ترضاها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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدَّرَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب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 ليسسَ بِوىأَن تُوجُهَكُمْ قِبلَلَ الْ المَشرِةِ والمَغربِ وَلاك بِغْوَمَ آمًا وَلاَِّ الْ البِغْوَمًا آمَنَ, آمن بِاللههِ وَْيَوْمِآافِرِ والْمَلائكَةِ وَكِتابِ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 تَعْلَمُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فليصم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 ثم أتموا الصيام إلى الليل وَلَا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كَذَلِكَ يبين الله آياته للناس اسألهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تاكلوا فريقا وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسألونك عن الاهلة قل هي مواهب ورقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن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 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُومَ الدِّينُ لِلَّهِ فإِن انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ آذَوْنَا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 وَمِنَ الناسَّاسَِ يُحجبُكَ قَوْلُهُ فِي الحاتِ الدُّنَا وَيشهِدُ اللهَّه على ماَاافِي قَنْبِ وَيحِد اللهَّه علىى نَاافِي قَلْلبِهِ وَهُو ألَدُّ الْ الخِصم وَإذا تَوَّ سَعَاف الأوضِلِ يُفْسِدَ فيِيهَا وَيُهلِكَحَرثَ وَ النَّس واللَّهُ لا يحب الفَسادَ.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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه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 قُلْ إِصْلَاحُ لهُم خَير وَإتُ خَالقُهُم فَإخوانُكُمْ وَلههُ يَعلممُ الْ المُفْسِدَ مِن المُصلِح وَلَ شَ اللهَّهُ لاأَعْنَتَكُمْ إِ اللهَّه عزيزٌ حَكِيم وَلا تَكِحُ المشِكَاتِ حَ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 وَُغَينُ آياتهِ لَِِّ سِنَ عَهُم يتذكرون.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 يذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فانفؤ فان الله غفور رحيم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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخاف الا يقيم ما حدود الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ما ان, ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 وقد فرضتم لهم نفريضه فنصفوا ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة نكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الخضل بينكم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 لَمَّا خَصَل طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ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 قال الذيَّنَ يَوّونَ أَهُم لَا قُلللههِ كَلّ فةٍ قَلَ كَمِّ فِيأَة قَليِيلَة معَلَابَْ فِيأَتَ كَذرَةً بإِذنِ اللَّ واللَّهُ مع الصابرين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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقالا في صام لها والله سميع عليم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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 إعَكُم تَتفَكون يا أيهََّنَ آمَنوا آافِقُ مِ قَباتِ مَا كَسَلَة وَمَِّا أَخَجنَا لَكُم منِنَ الأرض وَلا تَََّمُ الْ الخَبثَ مِن تُفقون وَلَسْتُم بآخِلهِ إِللاا أَن تُغْمِضُ فِي وَلَمُ أن اللهَّ غَن حميدَ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 وَمَا فَقُتُم مِ فَقَة أَوَ درَرْتُم مِذِر فَإِن اللهَّهَا يَعلَوا وَماَا للِوَّالِ مِينَ مِنْ أَصَار إن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 وماَا تُم فقُ مِ خَيْرٍ فَلِأَْفُسِكُمْ وَماَا تُمْ فِكونَ إَّبَتِ غ أَجههِ الل وَماَا تُم فقُ مِ خَيْر وَالفَّائِلَيكُم وَعَاتُم لا تُملَون للِلفقَر إَِّذِينَ أُحسِوا فيِي سَبينناهِ لاَا يَسْتَطح نَضَربًا في, في الأ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 من يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 أ نَوسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِم الرَبِّهِ وَْمُؤمنونَ كلّ آمنَ بِله كلُ آمنَ بِاللههِ وَملائكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَررسُولِ لا نفَِقُ بين أحدَ مُِسُِ وَقالوا سَمِعنَا وَأَوْطَعنَا غُفْرانَك رَبّناَا وَإلَكَ المصيل لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا